نفعوا نفس إيمانها لم تكن آمنت لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل إن تظرو منتظرون لا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع لست منهم في شيء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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ الْيَابِلُ وَكُمْ الْيَابِلُ وَكُمْ فِي مَا أَتَكُمْ إِنَّ رَبَكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ